يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنَظُرُونَ أَنَقْتَبِشْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِشُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِي يروحنه وظاهره من كبدي العذاب ينادونهم الم نفكم ماكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتردفتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر وَغَرَّقَكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُخْزَى مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَغَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ أَعْلَمَهُ أَنَّ الله يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أُتِيَتْ يَنَّ لَكُمْ الْآيَاتُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ للمصدقين والمصدقات واقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم وله اجر كريم